يتجدد هذا اللقاء م ب ا ر ك ومع ح ص ة ج د ي د ة من حصص النحو ومع شرح ا ل أ ج ر و م ي ة وقد وصلنا بفضل الله تعالى إ ل ى علامات الفعل قال المؤلف يعرف ب ق د و س ي ن إ ذ ا قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف ب ق د و س ي ن وسوف وتاء ا ل ت أ ن ي ث ا ل س ا ك ن ة أ ع ط ا ن ا المؤلف رحمه الله هنا أربع علامات. اللهم علامات أعملوا أربع إياكم نميز بها الفعل من الاسم والحرف وهذه العلامات ا ل أ ر ب ع هي أ و ل ا قد قد و تسمى بقد ا ل ح ر ف ي ة يعني قد هذه تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع إ ذ ا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد إ ذ ا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق نعم وكذلك ماذا أه؟ نعم قد تفيد التحقيق نعم وتفيد شيئا آ خ ر ها التحقيق والتقييد نعم و ا ل ت ق ي نعم إ ذ ا تفيد التحقيق لو قلنا مثلا قد قام زيد, أه؟ قد قام زيدٌ. هنا تفيد التحقيق و إ ذ ا قلنا قد قامت ا ل ص ل ا ة هنا تفيد التقريب ف ا ل أ و ل ى تفيد التحقيق قد تحقق قيام زيد والثانيه تفيد التقريب أ ي قد اقترب قيام ا ل ص ل ا ة كما أ ن ه ا تدخل على الفعل المراع على الفعل المراع دخلت إذا ماذا؟ ماذا؟ تفيد تفيد أه؟ تفيد التقليل نعم وكذلك تفيد التكثير نعم ا ل تفيد ك ث ي ر ت التقليل والتكثير أه؟ تقول مثلا قد يجود البخيل قد يجود البخيل او ل ل ب خ ي أ قد ينجح الكثور التقليل هنا نعم قد ينجح الكسول ل أ ن ا ل أ ص ل في الكسول أ ن ه لن ينجح لكن قد ينجح نعم كذلك قد يجود نعم م ت الكريم م ا ا وقد يجود الكريم. هنا تفيد التكثير ل أ ن الكريم من أ ص ل ه الجود ومن صفاته ومواصفته الجود والكرم عندما نقول قد يجود الكريم ويجود أ ص ل ا ً ويعطي أ ص ل ا ً يعني هنا تفيد التكتير جيد يعني هذه العلامة هنا هذه إذا دخلت أه؟ على ك ل م ة فهذه ا ل ك ل م ة هي فعل كما في قوله تعالى ق د س ا م ع الله قولا التي تجادلك في زوجها ق د س ا م ع نعم إ ذ ا ك ل م ة س ا م ع ه ن ا فعل ل أ ن ه دخلت عليها قد إن نعم نحسنتم كل كلمة قادة فلاحة قادة جعلنا الله و إ ي ا ك م منهم قد افلح المؤمنون يعني كل ك ل م ة دخلت عليها قط قد فهي فعل فهي فعل قد يعلم الله المعوقين منكم وما أ ك ث ر هؤلاء اللهم اجعلنا من كل شيء نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مع> منكم ق اللهم ا ل اجعلنا م من كل شيء اللهم ا ا إن ل فقير ونحن اجعلنا من ا ل شيء طيب إ ذ ا كل ك ل م ة د خ ل ت عليها قد فهي فعل إ ذ ا هذه ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى وهي قد ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة السين السين هذا ح ر ف ماذا ح ر ف ماذا نعم ما؟ السين ح ر ف تنفيس ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى قد والعلامه الثانيه السين السين حرف تنفيس وما معنى التنفيس ما معنى التنفيس ما معنى التنفيس التنفيس معناه الزمن القريب القريب نعم الزمن القريب القائم طيب ف أ ن ت عندما تقول ل أ خ أ و لصديق س أ ز و ر ك يعني عندما يكون هذا ا ل أ خ عربيا سيفهم ب أ ن الزيارات موعده ا جدا قريب فسيستعد للقياك نحن ا ل آ ن ن لا ن ع ف هذه الكلمات تقول ل ل أ خ س أ ز و ر ك يا نوح وربما لن ازوره <تصفيق> <تصفيق> بخلاف ل غ ة العرب عندما ت ق و ل س أ ع يعلم بان الامر أ ر في في الزمن القريب ها س أ ف ع ل في الزمن القائم هذا المقصود نعم السين تدخل على ماذا سيذكر من يخشى ها تدخل على اي فعل ها تدخل على الفعل طبعا أ ي فعل على الفعل المضارع أ ح س ن ت م ها تدخل على الفعل المضارع كما ذكرنا في هذا المثال سيفرح من يخشى ي س الناجحون كلا سيعلمون نعم نعم نعم ان هذه ا ل ع ل ا م ة التاليه هي السين كلما دخلت السين على ك ل م ة سنستدرجهم نعم م ا ل ك ب ر فيك كلما دخلت على ك ل م ة فهذه ا ل ك ل م ة هي فعل ل أ ن السين هي ع ل ا م ة على هذا الفعل أ م ا ا ل ع ل ا م ة ا ل ت ا ل ي ة فهي سوف سوف ا ل سوف حرف ماذا حرف ماذا حرف ماذا تسويف نعم, نعم تسويف يعني عندما أ ق و ل لك سوف أ ز و ر ك يعني أ ن ت لن تستعد ل أ ن ا ل ز ي ا ر ة قد تكون بعيده وتكون في الزمن البعيد نعم و التسويف هو الزمن ا ل ب ع ي د كالقائل الذي يقول سوف أ ت و ب إ ل ى الله و ي ا د ي من ا ل خ ط و ر ة من ا ل أ م و ر تمام و يسلح ا الشيطان تسويف ا ل ت و ب ة سوف أ ت و ب سلح ا إ ب ل ي س سوف أ ت و ب حتى ي أ ت ي من ا ل موت الله المستعاني وسوف يؤتي الله المؤمنين أ ج ر ا عظيما إ ذ ف ك ل م ة يؤتي سَوْءٍ فعل وعرفنا أ ن ه ا فعل بدخوله سوف عليها إذن إذن فكل كلمة دخلت عليها سوف فهي فعل فهي فعل كلمة دخلت عليها قال القائل والسين والسين حرف, حرف والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد و ا ل س تنفيس وسوف تسويف ي ن حرف حرف للقرب ل ل ب ع د ا ل ع ل ا م ة ا ل ر ا ب ع ة من علامات الفعل ي تاء ا ل ت ا ن ي ت ا ل س ا ك ن ة ت ا ك ان تاكد ان تاكد ان تاكد ان تاكد ان ت ا ك ان تاكد ان تاكد ان تاكد ان ت ك د ان ت ا ك ان تاكد ان تاكد ا تاكد ان ت ا ك ان ت ا ان ت ا ك ان تاكد ان تاكد ان ت ا ك ان تاكد ان تاكد ان تاكد ان ن ت ا ت ا ك ان ت ا ن ت ا ان ت ا ك ن ت ك د ن تاكد ا ا ك د ان ك د ان ا ك ان ت ا ت ا ان ت ا ان تاكد ان ت ا ان ت ا ت والله اعلم بما وضعت من هي التي وضعت ا ل ق ر آ ن يتكلم هنا عن من ها ليس عن مريم لا نعم عن م ر ا ة عمران نعم عن ام مريم نعم، أم مريم، ليست الله ما شاء الله. <تصفيق> يعني هي نظرت نظرت إ ن ولدت غلاما أ ن ت ه ب ه لبيت المقدس ليخدم بيت المقدس لكن كانت المولود ة أ ن ت ومع ذلك نظرا لنيتها ا ل ص ا د ق ة مع الله وهبها الله رسولا من هذه الانثى قالت ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى الله جل وعلا رسول من أ ش ر ف ا ل م س ل ي ن وهو عيسى عليه السلام طيب إ ذ ا وضعت وقالت وضعت وقالت دخلت خرجت نعم إ ذ ن هذه كلها أ ف ع ا ل ل أ ن ه ا اتصلت بها تاء ا ل ت أ ي ي ت ا ل س ا ك ن ة أه؟ تقول نجحت فتيات الكليه مثلا أه؟ قالت إ ذ ن قالت امراه العزيز قالت إ ذ ن ح ي ك ة هنا ا ل ك س ر ة قالت امراه ة أ لالتقاء الساكنين لا يمكن أ ن نقول قالت ا م ر أ ة قالت لكن ح ي ك ة الكسره ا ل س ا ك ن ا ل أ و ل ح ي ك ة ك س ر ة وجاءت سكرات الموت بالحق نعم ما اطلع فيك وجاءت إ ذ ا كل ك ل م ة جاءت تاء التاييت ا ل س ا ك ن ة في آ خ ر ه ا فهي فعل فهي فعل نعم اللهم امين ن س أ ل الله التبت ا اللهم تبتنا يارب إذن نحسنتم كم كم علامات كم علامات العلامة الفعلي الفعلي أربعة الأولى هي ماذا ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى قد نعم قد و ا ل ع ل ا م ة ا ل ث ا ن ي ة السين والثالثه و ا ا ل ل ث سوف والرابعه و ا ل ر ا ب ع ة تاء ا ل ت أ ن ي ث ا ل س ا ك ن ة ما شاء الله ما شاء الله جيد إ ذ ا قد سمع الله قوله التي تجادلك في زوجها ما اعراب قد نقوم ب إ ع ر ا ب هذه ا ل آ ي ة قد حرف تحقيق جيد قد حرف تحقيق سمحا سمع سمع آه سمع قد سمع في علماضي في علماضي نعم مبني على الفتح ما شاء الله في علماضي مبني على الفتح قد سمع الله الله, آه. الله. قد سمع الله اه نعم إ ذ ن نقول اسم ج ل ا ل ة اسم ا ل ج ل ا ل ة تعظيما لهذا الاسم اسم ا ل ج ل ا ل ة فاعل مغفور و ع ل ا م ة رفعه ل الضمه وعلامة ر ف الظاهره د م ا ل في خ قَدْ ولكن الله هو ل قولا قولا قولا قولا قولا مافعول به ن ع م م ف ع و ل به منصوب و ع ل ا م ة نصب الفتح الظهر ا على آ خ ر قولا لاتي قولا لاتي نعم قول التي وهو مضاف نعم وهو مضاف التي اسم موصول نعم اسم موصول مضاف اليه مبني على السكون في محل جار قد سمع الله قولا التي تجادلك تجادلك تجادلك نعم فعل المضايع جيد فعل المضايع المرفوع نعم فعل المضايع المرفوع و ع ل ا م ة رفع ا ل د م الظاهر في آ خ ر ه و ل ك من يقول فعل ا ل م ض ا ئ ع المنفور ل ت ج ر د ه من النصب الجازم هذا إ ع ظ م كذلك نعم ها فعل ا ل م ض ا ئ ع المنفور و ع ل ا م ة رفع ا ل د م الظاهر في آ خ ر ه والفاعل أ ي ن هو الفاعل والفاعل ضمير مستتير تقديره أ ن ت تقديره ماذا هي هي هي, هي هي هي التي تجادلك نعم والكاف مفعول به أ و والكاف ضمير متصل ى الفتح في محل نصب المفعول به نعم قد سمع الله ق و ل التي تجاهلك في زوجها في زوجها وعليكم السلام استاذ عمر أ ت ي ت م ت أ خ ر ه ي ا ك الله نعم حرف جر في حرف جر لا ع ل ك م لا ل ي ك م نعم في حرف جر زوجي م ش غ و بماذا مشغول ب أ م محمد هذا إ ع ر ا ب المدارس ان شاء الله مشغول منتهى ا ل أ م ر <تصفيق> نعم وعلامه جايه الكسر بها في الاخره زوجي ها نعم ما هو مضاف تمام الها ء مضاف إ ل ي ه ها مبني على الفتح في محل جرب م ن ي ع لان ى ل محل ل ف في ت ح جر أ الحروف كلها م ب ن ي ة نعم هذه ا ل م ر ة سنقوم بها بقد وقد دخلت على الفعل ا ل م ب ا ر قد يعلم ا الله المعوقين ي منكم قد هنا حرف و عفو تحقيق نعم يعلم يعلم يعلم يعلم فعل نعم فعل م ض ا ر ع مغفور و ع ل ى م ه رفعه ا ل ض م ة ا ل ل ظ ا ه ر ه في ا خ ر قد يعلم الله الله قلنا لفظ أ و لتجاوزه من الناس والجاذب نعم لفظ ج ل ا ل ة أ و اسم جلاله مرفوع على الفاعلية أو ف ا ل نصر ع ل ا م ر ف ع ه ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه قد يعلم الله المعوقين المعوقين م ع ر ب ه ا المعوقين مفعول به تمام مفعول به كيف هو مفعول به منصوب نعم و ع ل ا م ة نصبه و ع ل ا م ة نصبه اليا الياء ا ل ن ا ئ ب ة الياء ا ل ن ا ئ ب ة نائبة عن ماذا نعم ل أ ن ه جمع مذكر الجمع ا م ذ ك ر السالم ح س ن ت م ما شاء الله بارك الله فيكم ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله بالكلام عن الحرف قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف لا يعني ص ح م ه دليل دليل الاسم ولا دليل الفعل ي ع لو أ ت ي ن ا بحرف وادخلنا عليه ع ل ا م ة الفعل أ و ع ل ا م ة الاسم ف إ ن ه لا يقبل لا يقبل هذه من م و ا ص ف ة الحرف قال الناظم والحرف ما علامة ليست له علامة. والحرف ما ليست له ع ل ا م ة فقس على قولي تكن و علامه ة يعني الحرف لا يكون علامه الا في غيره, الحرف لا يكون علامة إلا في غيره. نعم أ م ا إ ذ ا أ ت ى وحده م ش و د ا فليس له يعني نعم نعم طيب إ ذ ن والحرف ما لا يصلح معه ما لا يصلح معه دليل ا س م ولا دليل الفعل إ ن هذه ع ل ا م ة هذا هو ا ل ح ف أ و ما جاء في ا ل ح ف طيب إ ذ ا كل ك ل م ة لا تقبل لا تقبل ع ل ا م ة الفعل أ و علامات الاسم فهي حرف نعم تم بعد ذلك ان ت ق ل ا ل ش ي خ رحمه الله إ ل ى باب جديد وهو باب ا ل إ ع ر ا ب وهو باب ا ل إ ع ر ا ب نعم ا ل أ م و ر ا ل م ف ه و م ة إ ن شاء الله و ا ض ح ة الحمد لله طيب فقال الشيخ رحمه الله ا ل إ ع ر ا ب هو تغيير أ و ا خ ر الكلم لاختلاف العوامل ا ل د ا خ ل ة عليه رفضا أ و تقديرا ما معنى الإعراب لغة؟ الإعراب معنى لغة لغة تقول ل أ خ ي ك أ ع ر ب ت لك عما في نفسي ا ل إ ب ا ن ة الافصاح إ ف ح نعم ا ل إ جيد أ م ا اصطلاحا هو التعييف الذي أ ع ط ا ن ا إ ي ه ا الشيخ رحمه الله الإعراب والتغيير نعم الراب إ ع هو تغيير أ و ا خ ر الكلمه تغيير أ و ا خ ر الكلمه جمع آ خ ر أ و ر ا ق ي جمع آ خ ر أ و ا خ ر ا ل ك ل م ليس أ و ل ا ل ك ل م ولا و س ط ا ل ك ل م لا ي ه م ن ا ل أ و ل ولا ا ل و س ط ه ذ ا م نفسه ا س ي م ا ذ ا ا نفسه س م ا د ا ايه ايه ايه ا ي علم؟ علم الصرف وهو كذلك علم الصرف يهمنا الأ... يعني آ خ ر ا ل ك ل م ة تقول مثلا تعلم محمد نعم يعني الحرف ا ل أ خ ي ر يهمنا آخر الأخير الحرف الكلم يهمنا يعني الكلمة هذا من اختصاص النحو ولا يهمون اول ا ل ك ل م ة أ و وسط ا ل ك ل م ة هذا من اختصاص الصرف、نعم. مثلا م تقول تعلم محمد علم تفضل الزهراء محمدا أبا انظر الى محمد إ ذ ا لاحظوا ك ل م ة محمد الله يكرمك انظر الى ك ل م ة محمد تغيير اواخر نعم قال المصنف تغيير اواخر الكلمه نعم ا هو يقصد, يقصد. ا ل ح ر ك ة ا ل إ ع ر ا ب ي ة ل أ ن ه قال ماذا الاعراب, الإعراب ها؟ هو تغيير أ و ا خ ر الكلمه ويقصد ا ل ح ر ك ة التي تكون على آ خ ر ا ل ك ل م ة نعم هذا الذي يقصد هو ل أ ن ه سبق وقال ا ل إ ع ر ا ب هو تغيير اواخر ا ل ك ل م يقصد ا ل ح ر ك ة ا ل إ ع ر ا ب ي ة التي تكون في آ خ ر ا ل ك ل م ة نعم اكرمك الله إذن إ ذ ن ف ك ل م ة محمد تغيرت من الرفع إ ل ى النصب إ ل ى الجر إ ذ ن هذا التغيير الذي يكون في آ خ ر الكلمه ة و الإعراب المؤلف عند هو الاعراب إ ع ر ب ن م هو ا ل إ ع عند المؤلف أو تقول مثلا يكتب خالد لن يكتب خالد لن يكتب خالد. يكتب مثلا خالد لم خالد لم خالد فكلمة إذن تغيرت من الرفع إ ل ى النصب الى ج ز م إ ل الجزم إذن فهذا التغير في ك ل م ة يكتب من حال إ ل ى حال و ا ل إ ع ر ا ب كذلك عند المؤلف ي تغيرها وخيكا عليها عليها العوامل عليها ن رحمه العوامل العوامل الله هو قال لاختلاف الداخلة الداخلة لاختلاف الداخلة يعني أ ن هذا التغيير الذي يقع في آ خ ر الكلمه ة وأحسن ا ل ل إ لا ي ك م ه ذ ا ل ت غ يكون ي الذي يقعه في ر آخر ا ل ل لا م ة ي ك تلقائيا ً بل لا بد من عامل ل ان بد م ع الله م إن ا ل لا ي غ ي م بقوم حتى يغيما بأنفسهم ل ب د د للتغيير ا ئ م م ا ً ن عامل لا يمكن أن يأتي التغيير يمكن من يأتي أن ف ر ا غ إذن كذلك هذه ا ل ك ل م ة التي وقع فيها التغيير بسبب عامل بسبب عامل دخل عليها والعوامل جمع عامل وهي الالفاظ التي تدخل على ا ل ك ل م ة نعم تقول جاء سعيد ا ك ل م سعيدا تعلم من سعيد من الذي غير سعيد من الرفع إ ل ى النصب إ ل ى الجر أ و الخفض ها؟ و ك ل م ة جاء في ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى جاء هذا فعل جاء فعل فلا ع ف ل بد أن يأتي أ م ان م ه ا فاعل ع ي ياتي ل ل ل ك م ة ا أتت أ م ا م ه ا أثرت فاعل ي ه وأثرت فيها ف ا ل فقلنا جاء خالد ها؟ وكذلك المثال الثاني أ ك ر م سعيدا أ ك ر م أ ن ت إ ذ ن هذا العامل هو الذي نصب سعيدا والمثال الثالث نجد لفظ تعلم من سعيد يعني من هذه هذا هو العامل الذي عمل الجر في سعيد إ ذ ن هذا هو المقصود باختلاف العوامل ا ل د ا خ ل ة عليه بمعنى أن ا ل تغير ي في آخر ا ل ك ل م ة ي ك و ن ب س ر خ ت لفظ ا ا ا ل ل أ ف ا ل ت ي ت د خ ل ع ل ى الكلمة و ق ا ا ل ل م ؤ ل ف ى ت غ ه ا لفظ ل ل ه ا ً أو ت ق د ي ر ا ً هذه م س أ لفظ ة تالتة ل ا ً أو ت ق د ي ر يعني أن ا ل تغير ي يكون ب ا ل لفظ أ ي أ ن ن ا ننطق بالرفع والنصب ف إ ذ ا قلنا ح ض ر ت هند علم ه ن د أ ن ظ ر إ ل ى هند إ ذ ن هذا التغيير هنا لفظا يعني لفظي ن ت ق ن بالرفع و ن ت ق ن بالنصب و ن ت ق ن بالجو ك ك تكتب ذ إذا ل قلنا هند هند لم تكتب هند لم لم تكتب آه، لم تكتب. إذن فكلمة تكتب آه إ ذ ن ف ك ل م ة تكتب تلفتنا بها بالرفع والنصب ي والجزم ي اذن تلفظنا يعني هذا يقصد به لفظاً. لفظا أو ت ق ي ر او يعني الإعراب إما أن ك ن لفظي أو تقذيرا نعم تقول جاء القاضي ما ء ا ا ل ق ض ي ن ع م ما ر ا ب القاضي هنا ما يعراه القاضي جاء القاضي نعم ، فاعل فاعل نعم ، و كيف هو هذا الفاعل、آه. فاعل مرفوع و ع ل ا م ة رفعه ا ل ض م ة ا ل م ق د ر ة على الياء منع من ظهورها التقل أ و الاستتقال جيد هذا م اعراب مقدر هذا, مقدر. هذا التغيير تقديري ل أ ن ن ا لم نستطع ان ننتقل ا ل ر ف ا لا يمكن أ ن نقول جاء القاضي ت ق ي ل ه جدا تقيلة. و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي ل غ ة س ل س ة س ه ل ة يعني تصور وجدت ك ل م ة القاضي في نص من النصوص عشر مرات يعني ستمل وتكلم هذه اللغة وتتعب. رأيت, القا... رأيت القا... القاضي هذه ليس في القاضي ودخل القاضي و... تخفيفا القاضي هذه خفيفة وليس فيها تأسير وتتعب على اللسان ننتقى نقول ستمل وتكلم اللغة إشكال ودقل ولهذا لا هذه هذه هذه جاء جاء إ ذ ن فالذي منع من ظهور الضمه هنا هو ماذا والثقل او الاستثقال ث ق ل أو、الستقل. نعم كذلك عندما تقول علم علم بشرى بشرى علم انت بشرى ما هنا ما هنا؟ يعرب يعرب بشرى بشرى؟ أه؟ بشرى مفعول به نعم منصوب نعم منصوب نعم منصوب بالفتحه ا ل م ق د ر ة على ا ل ا ر ف بشرى نعم بشرة ن ع منع م من ظهورها نعم. التعذر, التعذر. نعم. أحسنتم. نعم. إ ذ ا ب ا ذ متى يكون التغيير لفظا ومتى يكون تقديرا إ ذ ا كان آ خ ر ا ل ك ل م ة واوا أ و أ ل ف ا أ و ياء فان التغيير يكون تقديرا فإن التغيير يكون تقول مثلا رامى اذا كان معتدل الاخر هذا ب ا ل ن س ب ة للفعل طبعا ً واذا إ ذ كان ناقص إ كان مقدرا من ا ل أ س م ا ء إ ذ ا كان اسم مقدر إ ذ ا كان عفوا منقوص أ و مقصور, مقصور بالنسبة للأسماء اسم مقصور أو منقوص أحسنتم أو مقصور و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ف ع ا ل أن يكون معتل ان ل آ خ ر أ يكون معتل ا ل آ خ ر ن ع مثل م رمى مثل يوم مثل جنى يجني يدعو ينمو نعم أحسنتم إذن هكذا يكون الإعراب تقديريا هكذا وهذا لابد إ ذ ا أ ر د ت أ ن ت ع ي د ك ل م ة لا بد أ ن ت ض ه ان تضر إ ل ى آ خ ر ا ل ح ر ف إ ل ى ا ل ح ر ك ة التي على آ خ ر ا ل ح ر ف نعم إ ذ ن طيب ما هو ا ل إ ع ر ا ب ما هو ا ل إ ع ر ا ب ا س ت ل ا ح ا ما هو ا ل إ ع ر ا ب و ا س ت ر ا ا ل إ ع ر ا ب م? هو تغيير أ و ا خ ر الكلم نعم تغيير أ و ا خ ر الكلم ما, ما؟ يعني من الرفع إ ل ى النصب إ ل ى ا ل ج ر لماذا يتغير ي أ و اخر الكلم لماذا آ ه تمام آه، بسبب ماذا العوامل、نعم. بسبب ا ل ع و ا ا م ل ل د ا خ ل ي ة عليه لفظا ً أو ت ق د ي ر او ً أ ت ق د ي ر ا هناك إ ع ر ا ب لفظي وهناك إ ع ر ا ب ت ق د ي ر ن ع م إذن هناك بيتين ش ع ي ي ن حول التعض、والاستقال. ان قال بعضهم تعذرا في الالف ا س ت ت ق ا ل ا أ و ا س ت ت ق ا ل ا تعذرا في الالف ا س ت ت ق ا ل ا في الواي ولي فخذ في مثالا فخذ مثالا يريد أ ن يعطينا ا ل آ ن مثالا كقال موسى ها؟ الدور كَقَالَ أطعى معشر و س ى م اليهود قد ها؟ ي أ ت ي ها؟ مثل الاستثقال ي أ ت ي محمد ويغزو من جحد مثال آخر و ا ب ويغزو من جحد م ب اذا ر هذا هو المقصود ب نعم الاستثقال و ا ل ت ع ر ض طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يعني لا إشكال في تعريف الإعراب لا إشكال لاشكال لا إ الحمد لله اذا الحمد لله إ نمر ا ل آ ن إ ل ى أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب أ ن و ا ع ا ل إ ع ر ا ب طيب قال المؤلف رحمه الله و أ ق س ا م ه أ ر ب ع ة رفع ونصب وخفض وجزم رفع ونصب وخفض وجزم、م? ما الدليل على هذا ما الدليل على أ ن أ ق س ا م ا ل إ ع ر ا ب أ ر ب ع ة التتبع والاستقرار أ ح س ن ت م التتبع والاستقرار جيد إ ذ ا عرفنا ب أ ن ا ل إ ع ر ا ب هو تغيير آخر الكلمة وهذا التغيير يكون من الرفع إ ل ى النصب إ ل ى الجر أ و الخفض وعلى هذا نقول إ ن ا ل ك ل م ة في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ م ا أ ن تكون مرفوعه ما المقصود بالرفع ما المقصود وماذا بالرفع عرفه نعم الرفع والعلو تمام والعلو والارتفاع ع ل و و ل ا نعم و اما ل ا ا ر ت ف ع إ أ ن تكون م ن ف ع ة مثل ا ك ت ب أ و تكون م ن ص و ب ة ما هو النصب ل غ ة النصب النصب والاستواء نعم والاستقامة ا ل ا س ت ق ا م ة نعم إ م او أ تكن و منصوب مثل لن نكتب, نكتب. أ و تكن و مشغوله مثل بمحمد صلى الله عليه وسلم آ م ن ت بمحمد ها ما, ما معنى الخفض أ و الجو ما معناه يعني الخفض ضد ماذا ضد ماذا الخفض ضد الرفع نعم يعني ا ل ت ص ف ل والنزول ا ل ت ص ف ل والنزول احسنتم او تكون م ج ز و م ة مثل لم يكتب لم يكتب وما هو الجزم تقول جزمت الامر القطع تمام القطع القطع يعني هل نجد في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ك ل م ة تخرج عن هذه اللغه ا ا ل أ ر ب ع ة إ م ا م ر ف و ع ة أ و م ن ص و ب ة أ و م خ ف و ض ة أ و م ج ز و م ة لا طبعا لا كل ك ل م ة في ا ل ع ر ب ي ة إ م ا م ر ف و ع ة أ و م ن ص و ب ة أ و م خ ف و ض ة أ و م ج ز و م ة ولهذا قال رحمه الله و أ ق س ا م ه رفع ونصب وخفض وجزم、آه. رفع ونصب وخفض ونصب وجزم لكن ما هي ا ل ك ل م ة التي تكون م ر ف و ع ة أ و م ن ص و ب ة هل هي الحرف أ و الاسم أ و الفعل الجواب أ ن الحرف لا يكون مرفوعا ولا منصوبا ولا مخفوضا ولا ا مجزوما ذ لماذا لأنه أه؟ لماذا يتخذ شكلا, شكلاً... آه، تمام، لانه مبني أ ح س ن ت م وكل حرف مستحق للبناء نعم، لأنه مبني والمبني يلزم ح ا ل ة و ا ح د ة لا تتغير جاء الذي، رأيت الذي، التقيت بالذي رأيت والاصل في المبني أ ن يسكن نعم احسنتم طيب م ت ل الكل... ك ل م ة كلا كلا لا تتغير من غفل ا ل ن ص ب أو غ ي ر ذلك إ ذ ا ا ل ك ل م ة النصب ت ت ي ك و م ن ف او ه ي م ر ذلك ا والفعل الاسم س م والفعل ل م ة اذا كانت اسماً تتغير من الرفع والنصب والخفض وكذلك إ ذ ا كانت فعلا نقول هذا محمد اتبع محمدا سر على نهج محمد على نهج محمد جيد إذن فالاسم هنا كان مرفوعا فالاسم ولهذا قال المؤلف رحمه الله نهج إذن هنا كان رحمه جيد ومجزوما محمد ومنصوبا ف ل ل أ س م ا ء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها يعني الجر و ل ا جزم فيها ا و ل ك ل م ة إ ذ ا كانت فعلا مضارعا ف إ ن ه ا تتغير من الرفع إ ل ى النصب إ ل ى الجزم ولا تكن و م خ ف و ض يكتب سعيد ل م يكتب سعيد لم يكتب فالفعل هنا كان مرفوعا ومنصوبا ومجزوما ولا يمكن للفعل أ ن يكون مشروعا أ ومخفوضا أ ب د ا لهذا قال المؤلف ل ل أ ف ع ا ل من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها ولا خفض خفضة فيها اي لا جره فيها إ ذ ن نقول يكون الرفع في ماذا يكون الرفع يكون الرفع في ماذا الرفع يكون في ماذا في الاسم والفعل أ ح س ن ت م في الاسم والفعل ويكون ي في ك و ن النصب ماذا النصب في ماذا, يكون النصب في ماذا؟ آه كذلك في الفعل والاسم آه؟ ويكون الخفض في ماذا أ و الجو يكون في ماذا يكون في الاسم آه؟ ويكون الجزم في ماذا في الفعل احسنتم ما شاء الله إ ذ ا الرفع يكون في الفعل والاسم وكذلك النصب والشر يكون في, ال في آآ الاسم والجزم يكون في الفعل والجزم يكون في الفعل ما شاء الله طيب. أحسنتم. بقى الله أحسنتم فيكم في طيب بقى ما شاء الله ولهذا يقول القائل والجزم يعني بيت شاعي نريد ي أن ما س ج لا و ل لَا ج ز م يكون في الاسماء لخفته وخفه الاسماء يعني الجزم خفيف لا يكون في الاسماء أ س م ء وَالْجَزْمُ لا يَكُونُ لَا ا ل فِي أ لخفته وخفه ا ل أ س م ا ء والخفض لا يكون في ا ل أ ف ع ا ل ل ت ق ل ه و ت ق ه ل ا ل أ ف ع ا ل يعني ا ل أ و ل خفيف والتان تقيل فالأول ناسب الفعل ناسب والتاني ناسب الإسم نعم طيب هذا محمد هذا محمد. ما ح م د ا ع ر ب هذا ما بالتذكير فقط و إ ل ا ا ع ر ف أ ن ك م تعرفونها هذا ه البيت الثاني البيت الثاني والخفض و ا لا خ ف ض ل يكون في الأفعال ها والخفض لا يكون في الافعال لثقله وثقل الافعال لثقله وثقل الافعال نعم طيب كتبتموه نعم قلنا ا ه ذ هذا, هذا ه ا مبارك ا للتنبيه ه ها فيكم ،، ل ل ه او حرف تنبيه ذا اسم ا إ ش ا ر ة ه ا مبني على السكون في محل رفعين هذا محمد محمد محمد محمد هذا محمد نعم خبر نعم خبر خبر مرفوع وعلامه رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في اخره محمدا اتبع, اتبع محمدا نعم اتبع اتبع فعل امر نعم فعل أ م ي ن م م ب ن على السكون ه اتبع ها、التبقى. ها ثم ها ها فعليكم ها ها ها والفاعل نعم والفاعل ضمير مستتير المبتدا في ماذا يعني هذه ج م ل ة ث ا ن ي ة انتهت ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى هذا محمد انتهت هذه تبدا أ ب ب إ ت يعني ب د أ ن ا بالفعل فالاسم الذي س ي أ ت ي بعد الفعل إ ن كان ظاهرا يعرب فاعل و إ ن كان ضميرا يعرب كذلك ضمير الستير كما هنا اتبع فعل امن ي التقدير نعم فعل امن ي ب ن ع ن ى السكون والفاعل ضمير、مستير. تقديره ي ت انت تبع أنت محمدا صلى الله عليه ل و س محمدا م مفعول به منصوب و أ ل ا م ة نصبه ا ل ف ت ح ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه جيد طيب سر. سر على نهج محمد سر على نهج محمد سر يعرابها هنا ما、يعربها. سر نعم فعل ا م ي مبني على السكون、أه. كذلك ه والفاعل ضمير مستتير تقديره أ ن ت أ ح س ن ت م على نهج ي على نهج ي على نهج ي على ح ف جر نعم نهج ي نهج ي مجرور بماذا اسم مجرور ب على يعني على هي التي جرته ي العامل ب على و ع ل ا م ة جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة على ا خ ر نعم سير على نهج وهو مضاف نعم وهو مضاف محمد محمد محمد مضاف إليه نعم م ض اليه ف مضاف إليه إ نعم ا ج و ر و ع وعلامه جره ا ل ك س ر ة ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر أ ح س ن ت م طيب ثم أ ت ى بعد ذلك أ و أ ت ت علامات أ ن و انواع ع الإعراب علامات أ ا ل إ ع ر ا ب و ه ذ ه ا ل علامات ط و ي ل ة ومفصله أه؟ يعني فيها تفريعات س أ ح ا و ل إ ن شاء الله تعالى في ح ص ة م ق ب ل ة أ ن أ ر س م هذه التفريعات و أ ض ع ه ا لديكم ب إ ذ ن الله تعالى على اللوحه ة فإلى ذلك الحين نسأل ل ل ا شلو على أن يتقبل منه ومنكم يتقبل و أ ن يوفقنا واياكم ل خ د م ة هذه ا ل ل غ ة ا ل م ب ا ر ك ة و أ ن يجعلنا واياكم ممن يذب عنها ويدافع عنها ويرفع شاوها و ه بإذن الله جل ع ل ل ل ا ا شكر الله لكم على م ت ب وتقبل الله ومنكم. إن أصبنا ع وعلا ت ك ومنكم م مننا فمن فمن من وإن الله الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان أخطأنا أنفسنا إن و ن س أ ل الله تعالى ان ي غ ف ر خ ط أ ن ا و أ ن يتجاوز عن ذنوبنا بارك الله فيكم جميعا ً ونفع بكم وتقبل منكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم المجيد آل كما باركت على إبراهيم صلي على وعلى آل صليت على وآل وبآلك على ومعهل على وآل المجيد محمد محمد حميد محمد محمد إبراهيم حميد إنك إنك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 يعني البريد ل ت ب ع ت و ا باجوبتكم إ ن شاء الله تعالى بارك الله فيكم جميعا وشكرا الله لكم ل ل ه طيب أعطوه المنتدى، رابط المنتدى أ ع ط و ه ل ل أ خ ت إن ش ا ء الله تعالى ا ل يعني أ خ كذلك في باب في باب الأندلس ممكن نعطيكم الأندلس في في باب باب إ ن شاء الله تعالى ر ا ب ط م و ض د و ر و ت د ع و ن ه في م ن ت د ى بابل عند رسول الله ت ع <تصفيق> ان شاء الله تعالى. شكرا الله لكم جميعا و ب ي ع كل ا ل ه ف ي ك م <تصفيق> ل ا ه ي م ر ت ي ن يعني سنلتقي يوم اثنين ل ا يا أ ب ا أ س ا م ة اثنين ل ا و ا ل خ م ي س إ ن شاء الله اثنين ل ا و ا ل خ م ي س مع ا ل ت ا س ع بتوقيت المغيب حتى نضبط التوقيت إ ن شاء الله ا ل ت ا س ع بتوقيت المغيب